والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للألام فيها فاكهة نخل ذات الأكمان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجوار تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما بظمخ لا يبديان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 له الجوار منشآت في البحر كالأعلى فبأي آلهه ربكما تكذبان فبأي آلهه ربكما تكذبان كل من عليها فان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 لا تناخذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم شواضم من نار ونحاس فلا تنصرون فبأي آلاء ربكما تكذبان شَحَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالْدِهَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ فَيَوْمَئِذِ اللَّهِ السَّمَاءُ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 هالمجرمون هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حمين آن فبأي آلاء ربك ما لمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربك ما تكذبان دوات أفنان فبأي آلاء ربك ما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فروش بطأهائها مِنْ يستقر وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن نقاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 فيما جنتا فبأي آلاء ربكما تكذبان مدها ومنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان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 حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثن إنس قبلهم ولا جاء فبأي آلاء ربكما تكذبان بتكئين على رفرف خضر وعبقر حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك بالجلال والإكرام